الذين يقولون ربنا أ خ ر ج ن ا من هذه ا ل ق ض ي ة الظالم أ ه ل ه ا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آ م ن و ا يقاتلون في سبيل الله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 وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمالها هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه من الله وما أصابك شركه ل الهدى شركه ف دعويه غير ربحيه ذات م س م و ن اجتماعي ا ل ل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 ان ت فلا تتخذوا منهم أ و ل ي ا ء حتى يهاجروا في سبيل الله ف إ ن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 كلما ردوا إ ل ى ا ل ف ت ن ة أ ب ك س و ا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا إ ل ي ك م السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم و أ و ل ئ ك م جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا <تصفيق>